وأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيث مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا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 افابينعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات افبالباطن يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماء والأرض شيئا ولا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وكانوا قالوا رَبَّنَا قالوا ربنا هؤلاء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 ولكين يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أي مالكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها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 ولا نجزي الذين صبروا أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياته طيبة. ولا نجزيهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون.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 إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكري وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بأنعم الله فذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 ثم أوحينا إليك أن التبع من لتي براهيم حنيف وما كان من المشتركيين إنما جعل السبب على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون